هو كبير ربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك ربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك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 ذاورا كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم اذ